فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجِّنَ فِي إِبْرَاهِيمَ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أ فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجلتم حاجلتم فيما لكم فلمتوا في ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن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 والدقةئفة من آل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل تاب لمن تكفرون بايات الله وانتم تشهدون